شكرا لانفسنا و سيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له من يضلل فلا ا ي و م ن هادي ل له وهو بيت الله الحرام ولم ا سمي حرام, حرام؟ ولم اختصه ا الله تعالى نفسه فكل البيوت ان بيوت في الارض المساجد بيوت الله هذا بيت الله وذاك بيت الله وهذا ولكن لم اختص ا الله تعالى هذا البيت بالذات لنفسه وسماه بيت اختصاص لما اختصه كل هذه ا س ئ ل ة يعوزك ان تنتبه او تجيب عليها بقدر امكانك او تنتبه حتى تستقي معانيها ومن بنى هذا البيت في اول م ر ة أ و ل بان له ومن هدمه وكم مره هدم وهذا البيت من يهدمه في آ خ ر الزمان ومن يستخرج كنزه وكيف يهدم أ و كيف تقرب م ك ة وهل خراب م ك ة على نفس ا ل ك ي ف ي ة كخراب ا ل م د ي ن ة أ م ان هناك اختلاف بين الخرابين كما قال الله تعالى اذا اردت خراب الدنيا ابدأ بخراب بيتي. يبدأ بخراب بيتي اي بيت الحرام يقرب اولا ثم الدنيا بعد ذلك يقرب تقرب يبدأ بعد واحدة بعد واحدة بيتي بيتي بيت ثم فهذه معاني لا يليق بطالب علم ابدا يعيش بين دفوف الكتب وبين رفوف المكاتب ويحمل ب ن رفوف و المكاتب ي ا ل م ح ا ب ل والاقلام ويزعم انه طالب علم ويعوزه جهل شديد في مسائل هي من ثقافات ع ر ي ض ة وليست بعلم متخصص يعني يحتاج إ ل ى التخصص فيه فهذا واجب عليك ان تجمع م ا د ة ع ل م ي ة ك ب ي ر ة و ث ق ا ف ة و ا س ع ة تنفعك في ب ق ي ة العلوم ثم ما الاشكال في حديث البخاري حديث ابي ذرر الشهير لما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم اي بيت بني او ولم قال بيت المسجد قال قال ثم ا ل أ ق ص ى ثم ا ل أ ر ض لك حيثما أ د ر ك ت ك ا ل ص ل ا ة فصلت طيب قال كم بينهما قال أ ر ب ع و ن س ن ة والراجح في الذي بنى البيت الحرام هو إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ل ي س كذلك لو ح س ب ن ا أ ر ب ع ي ن س ن ة من ب ن ا ء إ ب ر ا ه ي م من سنجد سنجد حديث النسائي الشهير في قوله صلى ا ل ل ه ع لما ي ه و س ل ل م بنى سليمان ابن داود بي بي بيت المقدس يبقى البيت لبنى من م ل ا د سليمان س ابن داود كم بين سليمان و إ ب ر ا ه ي م أ ل ف س ن ة طيب عمال ده حديث ابو ض ر مشهور جدا ب ي ق و ل و ا كم بينهم قالوا ايه يبقى فيش كانش ولا ممكن ف ي ش م واحد يقولك ل تعال ياعم الشيخ انت قلت حديث البخاري و حديث البخاري طبعا د ه البخار ما احد يفتح وراء البخار خلاص حديث ن س ا ئ ي لما بنى سليمان ا بن داود بيت المقدس وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي بنى بيت المقدس يا سليمان ا ب ي د ا و د بحساب ا ل ج م ا ع ة المحدثين ب ق اللي بيسالوا بعض على السنين ماخذ ب ل ك و د و ا ص ل العلم الحديث عندنا في علم الصنعه طيب يعني طيب فلان عن فلان فلان ن روى س كان سنة. سنة كان كان? ادركه ندرك الراو الذي ما او لا? سنة? وسن عنه سنة? سنة المسافات؟ روى هل الكذب طيب من بين ا ل رواه بعضهم وبعض طبعا ده شيك تخصص علم الحديث البحث طيب نستفيد من علم الحديث هذا المعنى كم بين سليمان وابراهيم عليه السلام الف س ن ة على قول بعض المؤرخين على قول بعض قول المؤدخين. الاشكاعة اللي حدث مع هذا الحديث حديث البخاري لما قال بينهما قال هو بينهما اربعون ايه? ما هذا لما حديث مع كم حدث سنة. قضية. تطلع منها ازاي؟ مشاكل ن ه ا ازاي م ك ث ي ر ة جدا ما في م س ا ل سلكة في العلم سالكه ل ة شقه كده. فيش مسألة لازم ة سلكة وغد في خلافات والراجح والمرجوح و ج م ا ع ة رجح و ج م ا ع ة مرض رج... مشاكل ي ب غ ا ل ا لابد عليك ان تقف على كل د ق ي ق ة من دقائق العلم ولو ما ط ل ع ت ص غير ب ف ا ي د ة و ا ح د ة فقط بيدلك فيه عليك لو فايده و ا ح د ة بس يعني بعض الاساتذه في الجامعه واستاذ في ا ل م حريص م ر ة س أ ل سؤال ف ي مثلا المسائل ق ل لو لم احصل على علم ب ق ي ة السنه لا ك ك ا ل و اشكال ح د بس اشكال واحد بس لو عرف حل الاشكال ده كفايه خ ا ص ده يصلح ده كفايه جدا ا ل س ن ة دي اطلع بالاشكال ده ا ل س ن ة دي اطلع باشكال كمان واللي بعدها كمان إ ش ك ا ل م ت ع ة تستمتع كده وانت بتحل بعض الاشكالات ا ل خ ط ي ر ة جدا و أ ن ت تستمتع بها تقول حتى صلاته اقبر الخروج داود وعين والسلام لم يكن هو أول على ظلنا الإشكال سليمان عليه لم للبيت ده كده احفظه هذا انا طبعا ابن يعني من أن بينا يكن بان بل كان م ج د د كابراهيم مثلا وكما جدد قريش البيت الذي بنى البيت بيت المقدس على اصوله بناه يعقوب ا بن اسحاق ا بن ابراهيم مثل ا ح ز ب ببساطه ه لك الاشكال والذي بنى اصل بيت المقدس الذي ا ص ل هذا الاصل وبناه هو يعقوب ابن ي س ح ا ق ابن ابراهيم ولكن سليمان عليه وعليه الله الصلاه والسلام هو الذي, جدد هذا البيت. هو الذي جدد هذا البيت وكان له في تجديده ق ص ة يعني ذكرها ابي بن كعب في خلاف العباس بن عبد المطلب مع عمر بن الخطاب في خلافته لما اراد عمر رضي الله تعالى عنه ان يوسع البيت طبعا اخوانا اللي شافوا ا ل ك ع ب ة شفت الساعه جديه البيوت كانت وراء ظهر ا ل ك ع ب ة على طول ما كنت ترى ا ل ك ع ب ة اصلا البيوت و ر ا ه ا على طول وكل م ك ة اللي هي بين الجبال ا ل ن ت ش ا ي ف ه دي الجبال هو المسجد نفسه دي كانت م ك ة ودي كلها البيوت بعضها على راب الجبال وبعضها داخل البيت نفسه فعمر اشترى بعض البيوت عشان يوسع ا ل ل ي بجوار ا ل ك ع ب ة م ب ا ش ر ة م ب ا ش ر ة ش ت ل ا ب د أ يواسع بيت من هذه البيوت بيت العباس بن عبد المطلب وفي خ ل ا ف ة عمر وللعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم له قدر وله شرف ويستفيد ب ي به اخوانا الخطباء الوعاص في مسائل قال ل ياعباس الله ياعباس م ر ة و ا ح د ة كده وبعدين ده بني ه ا ش ن اشراف اخد بالك انت الاسلام ا بداك ر د ب ه وبقيت امير مؤمنين زي ابو بكر كده ما ت ق ر أ في خلافته لما جاء من م ك ة يوما و ا خ ر يعنف ابو سفيان ابو سفيان بن حار أبو أبو اللي هو ابو قحافة يعني كان يعني شايف كنيته يعني يعني هو ضعف نظر مش فبيقول له من يعنف عطيك عطيك كان كنه و ابو بكر او صفته ب ي ع ن ف م ي قال يعنف ابو سفيان قال سبحان الله ابن ابي ق ح ا ف ة يعنف ابو سفيان بن حرب قال يا ه ابتي انها الخلاف ا ل م س ا ل ة بقت م س ا ل ة س ي ا س ي ة ب ق ت انا الحاكم اعنف اي حد ابو سفيان واللي تحت ابو سفيان شوف مش ابوه لان مصبر طبعا كان ه كان من اذل احياء قريش حي ب ن ت ي ن ض ا ي ج د ي ا ن اضعف نسب في ط ب ا ئ ل العرب و ذ ل ك ل م ا ا س ت خ ل ف ق لما استخلف جعل العرب هذا الامر القوي في اذل حي من احياء العرب اش ق ي ن ل ي ا ابو بكر ارتفع من ب ن ت ي ن على قريش جميعا ب على ا م ة الاسلام من اولها الى اخرها لان ايمانه رجح على ايمان ا ا م ه يبقى ارتفع عن ايه عن ث ق ل ة ا ل ق ب ي ل ة و ث ق ل ة الوطن واي ث ق ل ة اللحم والدم ارتفع الى عليين رضي الله تعالى ع ن ه فعمر ب ي ق و ل و يا عباس مره واحده كده بقى واحد ح ا ش ي ن وانت من بدر الخطاب معروفين ناس كانوا دايما ش د ا د و غ ل ا ز و ط ب ع ه م ن ا ف ر وعمر بيقول كان د ه عن ب و ه ك ا غليظ وغير م ن ا ف ر جدا في غايه ا ل ن ص ر ة وهو اللي جات بعد اسلام العباس بعد ان اسر في موقعه اعتباد صلى الله عليه وكان س ل م ح ز ي ن على انينه في القيد فقال يا عمر اذهب الى عمي ي ن ز ه في القيد اسدوه خ ل و ه وعمر شديد قال طيب اشمعن عمه ليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم راح قال له ياعباس ا ن ن ب ي زعتني عشان افكك والله بكلام م ح ص ل م ش لحد تاني ابدا والله ان اسلامك احب الي من اسلام الخطاب ابي لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك شوفت نادر عن حب شو ا ل ح ب ا ل م ر ا ت ب ص ل ل م ر ا ت ب تطلق مرتبتك ونسبك وقبيلتك ووطنك وبلدتك ترتفع فوق ذلك بماذا بالحب م م ك ن تتخلى عن كل ده كله ع ن كل ر ج ب ه وتصل لاعلى اعلى يقولوا شوف يا عباس والله ان اسلامك احب الي منين من اسلام الخطاب اللي هو ابوه لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب و تجد ي في, في يقول يا يقول ه اخلافه له له عباس. نعم يا نعم عمر. م قال له ا ل ب ي ت بتاعك وسع ا بيه ا ل م س ر هبه لله سيبه لله يعني قال له مش سيبه ي ع ن مش سيبه والتاني بيكلمه ص ي غ ه الايه ا ل ا ا م ر وطبعا لغه الامر قال له مش هسيبه قال له طيب انا ه ت م م ن ه ل ك ب ا ل ت م ن وخد فلوسه فلوسي لها تصدق بيه بيه قال له ولا و ق ت فلوسه ي و م ل ه اتصدق بيه ولا ه ب ي ع هو كده فبيته هو حر قال له شوف ما هو ملكش غير حاجتين ي م ا تعبوا لله تعالى وسع به المسجد لان في ه ضيق على ا ل ط و ا ف والطائفين وفي ز ح م ة ي م ا ت ر ي ه م ولا اشتيجه اهلهم قال لا و ح ا ك م ك الى واحده منهم خلاص م ض ت ق ص فعمر ا ل ه طبيعي اجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين يحكم بيني وبينك طبعا كل واحد له ق ض ي ة عادله عمر بيحكم في قضيه ايه؟ عادله المجد الطيب ورجل وسع المسلمين. المسلمين ومن حقه وسع عليه واتلده ل ملكه ومن حقه ان محدش ا يزحزحه ولا بوصه عن ملكه صاحب ملك هو ح ر كل و ا ح له حق قال بيني وبينك و ض ي د نكاعه رضي الله تعالى عنه. قالوا يا ابي محاكمه ن س أ ل قل ما هي يعرض علي خصومتكم قال العباس كذا وكذا وقال عمر كذا وكذا قال اسمع يا عمر طيب ماقولوش يا امي المؤمنين ليه يا طيب لان امي المؤمنين من دلوقتي ابي بن كعب جوا ل ق ر ض مش انت جاي تحتكي ا ل ي ح يقول برضو ا ل يبقى ق ت لك اقول يا ا ل هذا الواجب ق ا لا س م عمر ع يا لا حق لك في قضيتك قال ما دليلك انت بتشتي الزاد شفت الامين على ا ل ا م ة وعلى علم ا ل ا م ة وعلى ر ا ح ة ا ل ا م ة ان الله سائل كل راع حفظ ا او ضيع م ص ي ب ة انك تكون مسؤول عن حد لن ترى ا ل ج ن ة حتى يحكموا فيك ل ل ه ه مش ش و فيك ه لخمسة م الملف بتاعه كامل امير جماعة فيه اريد ريح ريح هو بتاعه قوله استاوس الجنة الجنة خلاص استنى لانتا بس كنت امير على、جماعة. ر ئ ي س على جماعه اجا مشتاق لهم الاول الرجل يا ج م ا ع ة احسن ولا انضينا ازابتهن هي لا تركن فيك الان يحافظ على فتوى ا ل ا م ة ويقول له منين جبت الفتوى دي من اي قال له خذ عندك خذ من واسع لما بنى سليمان ا بن ر ا و د بيت المقدس كان اذا بنى جدارا وغربت الشمس واصبح وجده ساقط يبني خلو النهار ويجي الصبح التاني يجي ج د ا ر و ا ن ق ع ب ي ل م ض ا د ة احنا م ش ت ا ق ي ايدي. كل يوم يبني وثاني يوم الصبح يجي جدار ماله ص ا ق فجار إلى الله تعالى واستغاف. قال يا رب ما هذا ويده فاوحى اليه قال لا تضع لي جدارا في ارض مغصوبه, الأرض دي مش أرض مغصوبة. لا تبني بيتي في ارض م غ ص و ب ة لا يجوز لك لا يحل لك اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينك مهرما م ح حلف ابو غرير أ ض ا ص ي ح مسلم تمام؟ قال ا ي ض ا ا ل ق ض ي ل العباس دعونا سلم ب ق ى خلاص بدليل ا ل و ب ا ل ح ك م ب ع ن م سلم ا ل ع ب ا س ق ا ل ي ه ا المؤمنون لقد تصدق ت ب ب ي ت ي ل ل ه ل ل م ؤ م ن ي ن م ن غ يرى م ر ب ق ى ا ل م س أ ل ة المؤمن عليه وعلى يبقى ق ل العباس في الحديث ايضا ا يبين ق ى ا لبنى ل ي بيت المقدس ه الذي جدد هو سليمان ا بن داود عليه وعلى اله ل ص ح ب ه السلام طبعا معروف ان سليمان في التاريخ كان بعد موسى ع ل يعني ه السلام ي كان ب ش ف ر ة ب ي ن موسى وعيسى كان الخطر لابن موسى وعيسى اذا قضيت الاربعين س ن ة ا لي ل هي في حديث ابي ذر في البخاري حديث فيها اشكال واضح في ا ل م س ا ف ة حل و الاشكال ا في انه لم يكن هو باني البيت اولا لم يكن هو باني البيت اولا يبقى خرجنا من الاشكال من مين يكن باني يبقى يبقى اللي خرجنا بنها ابن هو ده يعقوب ابن, مين؟ ابن سحار ابن إبراهيم. يبدا هنا لما تعرف اصل ا ل ن س ب ة يبدا يفكلك اشكال حديث البخاري ان بينهما اربعين س ن ة يعني في البناء وهذا البناء يدل على النسب بين البيتين لو س أ ل ت ك ما هو النسب الذي بين البيتين قل سبحان الذي ا ص ر ى بعبده ليلا من المسجد المسجد الاقصى وبين المسجد الادنى اللي ه والاقصى مكة و نسب بنى هذا ابراهيم وبنى هذا احد ب ن ي من نفس ا ل ا س ر ة ونفس ا ل ص م وهو مسجد لله ك أ ي مسجد من المساجد وله تشريف وتقديس كثالث الحرمين او ثالث المساجد ا ل م ع ر و ف ة التي يسن الاعتكاف فيها اذن بين المسجدين نسب ومن اصول هذا النسب كانت ا ل ق ب ل ة اليه اولا في ب د ا ي ة ا ل ه ج ر ة ثم رجعت الى اصولها في اصل البيت الحرام اولا هذه من اصول النسب بين المسجدين اصول النسب فكيف يضيع المسلمون هذا المسجد ويتركونه هكذا بغير نسب من يفك ا س ر ه من يحرره حتى الكلام عن هذا المسجد صار قيلا ل بين الناس حتى المعلومات في بنائه وتجديده وكيفيته لا يعلمها كثير من الناس يعرفون انه ثالث الحرمين وان هذا المسجد و س ر ي النبي او عرج منه الى السماء فقط معلومات م ب ه م ة م غ ل ق ة يعلمها العالم و ا ل ع ا م كلاهما سواء وهذا لبعد المكان منا لا اقول في المكان ولكن بعد العهد وتعهد هذا المسجد وهذا تقصير من المسلمين ولا حول ولا ق و ة الا ل ل ه تخيل لو ان مسجد م ك ة احتله اليوم ماذا تصنع ماذا تصنع تقاتل حتى تموت حتى تفنى طيب نفس الحرمة و د ر ج ة اقل في نفس الترتيب ونفس ا ل ح ر م ة ولكن مع خ ف ة ا ل د ر ج ة اذا لا يليق ابدا بمسلم او ب ا ل م س ل م ي ن ان يتركوا هذا المسجد بهذه ا ل ك ا ف ي ة واليوم مع المسجد الحرام ل ي هتجمع أكثر من عشر مرات عشر اكثر ولكن على ا ل صحيح ب هو على ا ل صحيح خ م ص ي مره قال لي بنا ان ادم شيث ابن هذا هو ابراهيم ويسمايل ويسمايل ويسمايل ع ل ي ه م ا ل س ل ا م و ق ا ل يرفع القواعد من البيت رفعه اي انه كان موجودا لانه كان رضما السيول تجوب من حوله كان كالردم يعني حته ع ا ل ي ة كده مع السنين وهدم وتهدم وصار ك ا ل ر ا ب ي ة والسيول تجوب من حوله من جميع نواحيه فلما جاء اسماعيل و ا ل ق ص ة ذكرناها ا ط ب ع بالتفصيل فاشار الله تعالى على ابراهيم بهذا أنع البيت لما جاء معه جبريل وبين ه مكان البيت وحتى قال لهاجر ان هذا الموضع سيبنيه ابراهيم وهذا الولد هو إسماعيل وابنه ه ذ الولد اسماعيل هو و اسماعيل اي سيبنون هذا البيت وهذا ا ل ك ل ا م يديك ع ن ي ل و ح د كلام بسيط على سبيل الاطمئنان لو جاءت م ص ي ب ة سرعان ما تنساه طبعا عارف ق ف ك الواقع والدراسات الثقافيه ة بتاعتنا هتنسى كل البشارات باخد ولد ومتفكرش ا الا في اللي قدامك في قصه الذبح الشهيره بيقول لها دا راح يذبح ه لم يذهب ليحتصب ولكن ذهب ليذبحه ت ص د ق و ولا تصدق كلام جبريل عليه السلام تفكر الكلام مش ت ف ك ر المثل ا ل ر ى ت و ل ك الانسان دائما في وقت الازمات يتذكر ا ل ب ش ا ر ة لانها دي اصل لان هذه المساله اصل م الاصول ازاي انت ت ف ر ج فيها ل م ص ي ب ة حاضره او م ش ك ل ة ينحلل سريعا ولذلك ذ ا ك ر ة المؤمن و ا ع ي ة وايمانه راسخ لا يتزلزل في وقت المحن والمصائب د الدين تماما صار والكفر علنا. انت تتوقع ان ينتصر هذا الدين؟ ع والعغر علنا تتوقع و استركوا والتبرج والكفر ا تماما صار خاضحا انت ان هذا ينتصر بقول سبحان الله اتوقع ونص مش اتوقع بس سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال ط ا ئ ف ة ق ا ئ م ة على الحق لا يضرهم من خذلهم او نواه لو انا على الحق مش ش خ ف من مطلق بشر على وجه الله ر ض ي لانه قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من ن و ا ه م او خذلهم ل ايه? اذا كان يوسف خالق ولدتك ا ل ا ش ا ر ة خايفين تمنيه طيب سبحان الله ف ن ض ب ط لك المثل ان احنا ما نشوف ا ل م ص ي ب ة ب ا ل خ ي ف ننسى ا ل ا ش ا ر ة انا عمري ما انسى ا ل ا ش ا ر ة وعد الله الذين يامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كذا كما استخلف الليل من قبله مش ك د ه بس ولا لا ي م ك ن ن لهم دينهم ده مش ي س ت خ ل ف ه م بس ده يمكن وعند ابراهيم ذ ا ده, ده وعد فصوة النور معروف. رهيب انت تخيف منه ليه؟ لما ي ه ل تخشى اي موقف من المواقف وانت معك هذه الوعود التي وعدها الله تعالى الذين امنوا ا ذ ا في المصائب لا ت أ ب ه بها ليه ل ل ي انت عندك ابليس بيقول لها ن ت عارفه ابراهيم ه ا م ش ف ي ه ايه د خ ل و ا عشان ي ت ب ح و ا طبعا معقولش واحد يدبح ابنه مش هتصدق دي اصلا لاول واحد لا تصدق مش ممكن واحد يدبح ابنه ده هذا الغولم ل ا م ا ب ه يعني وهو غ ل ا هيبني ده لا م ب يصدق ض هيبني يعني الاخ اللي بيخبط ب ر ه ده يعني حتوصل س للاهتمام ن ا ن ما علي شيء فاذا يا اخواني لابد من الانتباه جدا لدروس البشرات لانها تعطيك نوم الامل والانس لمستقبلك مهما كان هذا ا ل مظلما س ت ق فاعلم انه لابد ان تكون هناك بشرا ثم حديث المالكه م ا و معلوم يملا الارض عدلا كما مليت جورا ي م ل و ه ا عدلا وجمال ا ل مستعجلين خ ل ي ذ ا ل ك ي م ل و ه ا عدلا كما مليت جورا و م ع ن ى مليت جورا يعني كل ش ي ب ر ه الارض ت ع ل ي ه زول وفوق ه ز ا ل ليس؟ م لسه يبقي سبب والحديث واضح جدا مليت مليت يعني إيه؟ انت ما ا ن تشوف تحط رجلك م ا انتش ع ا ر ت خ ط عيدلك من الظو ن والدنك و ا ل ف س ا ه لسه ولا ما يسرهاش يملؤها عدلا كما م ل ي ت انت م لما ي ل اجيب لك حاويه ة ك د هقولك دي ف ا ض ي ة ولا مليانه ن ص ح ا هقولك ايديا لكن مليانة? ل م ل ي ت يعني ل ل ن ه ا ي ة م ل ي ت تماما خلاص عدها يعني هترجع من الانتفاخ م ل ي ت يبقى تاني الحديث د و ت هو ع ب ا ر ة عن ترممتر لقياس درجه حراره ة الزمن واحد يقول لك د سنة 2001 هيتطلع الزمن م ه د واخد ن ج ا بتاع الكتب اللي طرعا ع ة ل في م ص صلى و واحد وتسعين وجامعة هقول اوقات ولا واضح ر الكريم الارض ة السنة سنة سبعة جادة اللي فاته يجادك الحمد يا اخي القضية ما عندناش حسابات النبي الله الكلام واضح جدا الارض كما لله له عليه يملأ عدلة مليت سنة عدت 2001 2000 طمع هي في ملل لسه؟, لسه فيه لسه بتلاقي ناس يعني في وشه د ا م ا تقول ياخد ت ا ل ا يقولك ايه الحمد لله يا عم الله ي د ي ك ي برضو يا بني اهديك ط ف ا ل تجاره بيتفضي ا سكت الراديو ب ي س ك ت لسه فينا كده برضو مجلنا مازالت اخيد م ل ي ا ن ة ناس تعالوا ر ا ي الحمد لله ايه وصل ايه ا ل م ا ن ح ص ل ما ز ا ل شي خير لكن لسه طبعا م س ا ف ة جماعه البيوتور تواريخ وتوقيتات خلي بالك منهم ل ا ن دي يقولك يعني ب ي ت ش ولكن م س ت ع ج يجب ان يكون ق ي المسلمين ه د ي ع ا الظاهر في المنزل والمسلمين خلاصك الواحد في المنزل والمسلمين ه في المنزل والمسلمين ا ك العرضة وكده الإسلام في ا ل ا م ن ا ل ا هلط أتكسل أبدا تطلب العلم من المهدي ألاحد إلا من قيل ذلك ا ل إ م ا م أ ح م د إ ل ى متى يا إ م ا م ستين س ن ة وشيء الكتب و ب ت ذ ا ك ر قال من ا ل م ح ب ر ة إلى ه الى إ ل متى تطلب المقبره مبارك ل لعل الكريمة التي أستنفع ا ما سمعتها تسمينا بعد لس مش تسمينا بكلمة واحدة ممكن تخليه خالص كلمة واحدة كلمة مدري ان ت ق على ا ل ق ر آ ن واحد بيبكي والتاني يبكي. بعدها ثلاثة واحد يبكيش يجي بعد عجينه ت ل ا ث ة واحد ا ل ل يبكيش مكان ما بيبكي والتاني يسكت لان كل واحد له ايه مفتاح ايه اللي يحرك تبكي ايه اللي بيهز قناتك واوتاره افكر ك ل ه كلها زي بعضه ي ق و ل واحد يفزنلك وبيعشق ا ولا تنبعات لقلبه جامد انت اللي جامد ما تشفاه لان كل واحد كل قلب له مفتاح ما جاش المفتاح بتاع الكلمهز وكتورات بس وغير ناس وقد ا ل ك هي جات لك لكنه لسه ما جاتلوش ش و كلام مبارك ازاي يقول لعل ا ل ك ل م ة التي ا س ت ن ف ع بها لم اسمعها بعد جميلا هو يبحث عن الكلام النافع وعن العلم النافع يعني ا ذ ا ط و ل عن نفسك المجال ماتخفش مهما طار عليك الزمن استنفع بالعلم واحتفظ به سينفعك يوما ابراهيم ق بنها ب واسماعيل عليهما السلام دا المرة رقم كام. ها ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ي ه ل ها ل ا ها ها ها ل ا ها ها ها ه م ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها سنة ا ه ت ها ها ها ها ها ها ها ت ا ها ها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ب ن اشترك ا و في بنائها قبل المبعد بخمس سنين قبل المبعد بخمس、سنين. يبقى بنايها العباس بيحمله الحجارة الغرعة كان تمام واشترك وكان هو طبعا ويستحي من وكان طبعا وكان كم عنده سنين سنة؟ سنة من في حيي ويستحي على كتفه هو هو ورطة بشير حجارة بدون وهو عري كتف, كتف عري يشيل حجر فكان بيعوره فالعباس ر يقولوا باع طرف ي ا ي ز ا ر ك على كتفك هو اي ح ا ج ة بشكير ف و ط ه شال يحطه على كفه ت كده و م ا ش ي خلاص هذا الموضوع كانوا في غايه ا ل ب س ا ط ة في ازاي ي كان في ع ن د ه ب غ ا خ ط و ط ا ل م و ض ة والجينز والستريتش واخد بالك ها والامريكاني والفرنساوي والطلياني مكنوش ا ا الكلام ده عندها واخد بالك كلف بسيط ل د ر ج ة كانوا في غايه ا ل ب س ا ط ة تقول كانوا ف ق ر يا عم شير اقولك ل ابو سفيان بن حرب كان عنده الفلوس بالاكداه و ل ب ل يجي الشعر ي ن د ح ه يبعثله بدره ب ي وكان له بادرة ل البادرة ايه دي في هو هو ص ي يعني ب الغالب ن كان معهم ف و هو س لكن نفسر. يمشي غ ي لان هو ح ب وصول. وكان يوم الغالي في عاري الكتف والركبه م ن ص ة و ا ل ر ة د متغطي ب ا ل ز ي اللي هو الليزر التحتاني ي شلها فين? وهو عريم عريان يبقى ا ل ح ج ا ر ة تعمل ايه هتاثر على كبش فكان يحمل الحجاره على كده فلا باس قال له ضع ا ز ا ر ك على كبش ت ر ص د ا ل ا ز ا ر كده حطه طب لما يفتح طرف ا ل ا ز ا ر يبقى ا ي ل ل ي يحصل تتعرى لايه العوام ا ك ا ن و ش بيستحوا المساديت ذكروا بيطوفوا البيت ع ص ل ا ايه اعرى هي المساله ا ل ط ب ي ع ي ة في البيت محدش المسادي بيا اياها تحلها اول ما وضع طرفي ز ا ر على كتفه سقط على الارض وطمحت عيناه الى السماء ا غ ما ر ي ت لامه حواليه ماذا لك ايه اللي حصل لك وده من تمام عقله صلى الله عليه وسلم في غ ا ي ة العقل وطبعا لما يجب ترسل البشارات لما اختار الله تعالى محمدا لرسالته ستعت هو حقيق وجدير واحد يكلمه ي ق و ل له أ م تنهى عن عدم ت ع ا ر ي ة عورتك ولكمه لكمه في بطن ش د ي د ة ونام على ا ل أ ر ض لكمه ل ك م لم يراه ما ولكن ش و كلمه لو انت راضي بتعامل الناس ت ق و لما ه ل م تجي احترق وجعني ل لهم انت و يقولك والله واحد ضربني ووجعني يقولك انت ح ص ل ل ك ل ا م ؤ ا خ ذ حالي هو فين واحد ما احنا ه و انا ماشي معاك م ا ف ي ش ح د حوالين مين اللي و ض ع ت مين اللي ضربك من عقل العاقل لا يخبر مثل هذه يعني حتى لا يتهمه الناس في عقله كلام جميل كلام جميل وهذا دل على م ت ا ن ة ع ق ل صلى الله عليه وسلم ولذلك تتعلم من هذه ا ل ج ز ي ة لما ن أ ت ي ليه ان شاء ا نشوف الفوائد العلميه ة م و ر انك لا تخبر الناس بكل ما يحدث لك يتهموك ولكلام ا علي بن ابي طالب ما انت محدث ق و م بما لم تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم ي ن فتنة مش ك برضه ان ايه؟ فتنه ة او ا ل فتنة سيكون فتنة الجن كان ينسك ينسك ايه يقول يا لهم ما مع ذا ساحر قال برضه؟ اعرض بيشتغل مش اعمل مصي قال لهم ب س ي ط ة يا ج م ا ع ة ا ل م س أ ل ة مش كدا قال ما ه ض روح اكبر من س ق القمر اكبر من كدا هي م ض و ح ه في ا ل م ر قال له احنا واقفين عند الايادي عاوزنا نسلم ونبقى هنا مسلمين ونتغيروك شوقينا القمر ب س ي ط ة خ ل اقتربت ا الساعه ونشققها بقى ثلجتين ث ل ج علابه قبيس اللي هي وردها ا ل ك ع ب على طول و ح د ة ا ل ت ا ن ي ة في حراء عند اواخر م ك ة بعد التنعيم شوف خ ل ا فين و بابو كويس فين ورا ء ظهر البيت والتاني ب ر ه البلد خالص اظن ا ل ف ل ق ت ي ن قدامك ه و ي ع نشوف ي ا ل م س ا ف ة م ك ة كلها في خبز يعني اظن ما حد شايفين كويس يعني م ك ة فين ق ا ل و هنا وهنا شايفين يا ج م ا ع ة قاعدوا يدعكوا في عيونهم قالوا هو ايه ا ق لقد ل س ح ر ع ي و ن ن ا محمد اكيد ده هو سحرنا قال لهم خلاص سحركم محمد نطلع عند ا ل ث ا ن ي ة بره ونشوف ا ل ج م ا ع ة اللي ج ا ن بقوافل ا ل ت ج ا ر ة معقول سحرهم راخبين مش في ناس برضه ش ا خ ت الكلام ده بره هم جايين ن س ت ن ى خلاص اعتبروا ن سحركم ا ن ت س ل م ن بالموضوع ده ن ج ف ع بره ن ش و ف ا ل ج م ا ع ة اللي ج ا ن بالسيارات اللي بره ده هم ش ف ت ه ا ي ه في السماء قالوا لا شك القمر ف ل ق هنا و ف ل ق هنا قالوا لقد س ح ر محمد الارض الارض الارض قلهم و ل لو انتو ا عندكم مسكه من عقل كان سحركم اصلا كتسهل ا المساله لو ا ل م س ا ل ة ج ا ي بالسحر يعني م ز ل ا ل ج م ا ع ة ا ل ك ا ن ه يقولك ا ك ت ب و ل و ر ق ة بالهدوء يجيبك على م ل و ش ما كتبقى ا تعدي وتخلص المساله ولكن ه و ا ر ق ل ا عقله ولا نكشف من ح ك م ة الحكيم وعقل العاقل لا يخبر بكل ما يحبس ده يعني مثلا لو انت اتزنقت في م ز ن ج ة وربنا نجال حسيت انك اتخلت طبعا انت واحد منا ن يعني زينا وصلي زينا ب وصوم زينا يعني ف ي ش عمل زاد بقى معقول يعني ا ل م ل ا ك ه شايفك حطتك المكان د ه ب ع ي د ة جوي يعني لو جثه يقولك ب و س ع شويه انت يعني زود تاني ياما ع ن كنت يعني مش ر ا ك ل كويس وحصلك ل ح ا ج ة في حاجه、يعني. العاقل لا يخبر بها ابدا تتعلم تستفيد مهما حدث لك مهما حدث لك وهو فعلا حدث لك وانت لا تدري في آ ي ا ت ك ت ي ر ه حافظتك ش خ ص ي ة مهما كنت حدثت فتح احداث ولكن انت مش فاهمها من ن الناحيه ح ي دي ة جات الحمد لله جات سليم الحمد لله جات ايه سليم. انت من النقطة فهمتها دي ولكن ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة مش هتفهم وده كويس لانك لو عولت على ا ل ج ز ئ ي ة دي يبدا الله يعوضها هتبقى صوتك بيه هتبقى صوتك بيه ويقولك م ج ا ن شوف ا ل ن ب ع س ل ق و ل ل ه انت ي ه وسلم ي ق ص ل له ا د ت حديث تحدث ب ه خ د ي ج ة بنت خويله بعد ا ل ب ع ث ة وحدث بيه ع ا ئ ش ة بعد الهجره شوف فين الموضوع ض ي ب ا ن بيان وين انت بعدك انسانه بنى بينه ا قال لما لولا ان قومتي ك ق و حديث عهد بجاهليه لهدمت البيت على وبنيت على قائد ابراهيم واخذ ق يخص لما ذكر كان يبني البيت وقال العباس ضع ترث ازارك على كتفك قال فيكمني لكم لكمه وجيعه فخطفت على الارض وطمحت عيني الى السماء قال الم تنهى عن تعريف عورتك خمر عورتك انت مش تنهيت عن كده وانت صغير لانه هو طفل صغير د و ر ي بنفس الضرب كان بيلعب مع الاطفال وبينجل برضه حجره عيال بتلعب مع بعضها ونجل صاحي م ا ل طرف ي ز ا ر ه فلكمه نفس ا ل ل ه ولكمتين و ا ح د ة في طفولته والاخرى في سن الخامسه والثلاثين ولم يخبر بهما ابدا الا بعد ا ل ت م ك ن انا لما راه ضبع ايات يعني ايه دي من ايه من حارس الاسراء مثلا دي تسويه الاسراء من حادث هتسويه من وضعه تراب على اربعين هيل في اللواتين برا الباب ومحدش ا ل و م ش ا ف ه يا ريتو هو طلع مصر كان ممكن يتسلل ويمشي سهل اماشي على طريق الصواب ي و ع ا ت منهم والجماعه ف ا ر ن ت ه ل ل ل ي ل جيل فجناه ونعوزو ي ماشي ممكن اغرب نقول يخبرها طراب الله يعني ايه انت بخط أربعين أربعين يعني طب تخفل ي ع ن ي ذ ا متشاي ا يعني ما انتش ح ر و ا ن ده انت القلوب انا اهو وما س ف و ك ش كمان سبحان الله ا ل س ل ا م يتحدى دائما يتحدى باعلى خوف انه المتمكن وانه المنصور حد ي ج د ريجت في سبيله اللي ي ج د ريجت فيه الدنيا هواس ح ي ج ت واذاك تتعلم من عقل نبيك صلى الله عليه وسلم و م ث ا ج ر عقله المسائل ا ل خ ط ي ر ة ديك ما تخبرش بها ايه أحد. يا عم الشيخ ده ا ل م س ا ل ة مش هذكرها ا ن ي يعني ارجع على نفسك واسكت باب الرزق ده متسدوش ا انك لو سديته وليه اعتراف مش هتلاقيه ثاني ا خ ذ ل ك دي مسائل تنتبه ش و ف كل حدث في ف ا ي د ه ازاي كل حدث في, هذه ال... في هذا العلم مليء بالثواب فلما ل ق م هذه ا ل ل ك م ة ا ل و ج ي ع ة وهي من باب ا ل ت أ د ي ب وهذا يدلك على أ ن ه لا بد من التاديب أ د ويستخدم ي ب ل ل ض ر ب في ا ت أ ويستخدم الضرب الموجع في ا ل ت أ د ي ب مش ا ل ض ر ب بس تستفيد بقى ا ل ح د ث لما نجيله بقى ناخذ فوائد ك ث ي ر ة جدا جدا في تاديب ا ل أ ط ف ا ل وتاديب الصبيان و ك ذ ا كما قال العلماء لا ترفع عصاك عن ابنك تكون غيظا لعدوك او ا س ت غ ي عدوك ماترفعش عصاك م ف و ق ابنك يطلع جد مؤدب الناس اللي بيكرهوك او ب ي ع د و ك يقولك اه كان نفسنا يخلي ف و ا ت كده يعمل فيه ويخلي اه يبقى ك غ ي ظ لعدوك ولا لا يبقى لا ترفع عساك عن ابنك عن ولدك يكون غيظا لعدوك يطلع متربي ويطلع بيبرك ويخاف منك ويعادك وذلك ما تكون موضوعنا العرض انك حكمة فيه في ونستفيد من هذه ا ل ل ك ن ة انها مطلوب جدا الضرب والتاديب حتى ا ل ض ر ا ن شرع ضرب النساء الضرب للمبرر في وقت نشوز اذا هو أ د ا ه من أ د و ا ت ا ل ت ر ب ي ة الوعظ فايروون قد اول معهد ا ل ت ر ب ي ة الهجر خصومه الزجر ي الهجر ذاتان اداه من أ ب و ا ب ا ل ت ر ب ي ة فاضربوا هون برضو ذا ثالث لا في نبوء ا ل ت ر ب ي تربية للاطفال واللسان م ت ن ث ل ه في هذا المساله الوعظ والهج و ا ل ا ي و ا ل ع استفيد منهج الاسلام إنه ان اردت ان تربي ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة لا تخرج من منهج يبقى فهمت قريش والمره اللي حصل فيها خلاف هو الخلاف ي واقع الحجر من واقع الحجر ما معنى هذا الرمز معناها ايه ان خلافات الدنيا ستحل على ذ ه وانه مقبول في ح د الخلافات و ب ر غ م من ان ابليس واقف على ا ص ه م كان حاول المرشد ب ي ق و ل ه م يا معاشر العرب افرضون بهذا الغلام اصغركم سنا ورب يتيما لا والي له ولا والده يكون سيدا لكم ولا ا حجر بيدي ي ح ر ظ ه م عليه ف ا خ ذ س فلعبتشر مع بن طالب رماه بدراسه و النبي صلى الله عليه وسلم بسط في وجهه ف ا ل خ ذ ل ي من اول يوم يحرصهم عليه ف ك ستحل ا ل ش ك ا ل كله على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معناه ان هذا الحجر الذي سيقبل و هذا ا ل ب ي الذي سيطاف سيطاف على ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم وسيقبل هذا الحجر ب ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن ه السيد الذي سيسر ص كل خلاف وسيعلو فوق خلافات القبائل هذا مذهبه وهذا دينه صلى الله عليه وسلم فبنى عبد الله بنى زغير كيف بنى عبد الله ب ن س زغير بنى مليمت ك ي ل ه نعم ده بعد ايه بعد ب ق ا ل حسين بن علي وبالطلب فبوي عبد ا ل خ ل ا ف ة وباعرف الحجاز كلها وهو أ م ي ر م ؤ م ن ي ن كان اسمه أ م ي ر المؤمنين و ك ا ن ع ا ص م ة ا ل ث ل ا ث ة م ك ة ولذلك نقض ا ل ك ع ب ة وسبب نقدها أ و بريائها انه طارت شراره من جبل ا فحرقت ابو ل ك ة شرارا النار طارت فحرقت الكعبة فحرقت ع البيان قبيس الكعبة بالبخور ا فحرقت فن الكعبه ة ج ب فصار الغفور حرس ا ل ك ع ب فلما و ه ع بناءها وتصرع قال لو ان بيتا لاحدكم فعل به ذلك ما تركوها كذا هيا نبني البيت ف ا ل ج م ا ع ن خافوا فوقف وحده نصبها حجرا حجرا والجماعه هربوا الى المنظر يتفرجوا عليه لانه خفيني حصرخان وطبعا ده هيئه بيت وهيئه عند العام خفيني حصرخان وجهوا العيد فنقضها حجرا حجرا رضي ض ل ف ع ل ى عنه م ف حتى وصل إ ل ى أ س س البيت أ و ا ل ح ج ا ر ة ا ل أ س ا س ي ة ل ت ح ت ه ي ك أ س ن ا ن ل ا ل إ ن س ا ن كده في أ ص ل ا ل بيت من أ س ف ل ك ا ل أ س ن ا ن تماما ً ح ج ا ر ة م س ن ن ة فوضع عقله بين حجرين فاتلسف م ك ة و ج ز ا ل ه ا فكان هذا هو ا س ا س البيت فاعرف أ ن ه ا ل أ س ا س فبنى عليه فلما لم يجدوا انه خالف له شيء أ ع ا ن و ه على ذلك فبناه واخر حجج إ س م ا ع ي ل ن تشف ت ذا الحجج ولا حرف ا ل ي و د ا دخل كله في البيت واثم البيت تمام البناء وجعله بابا شرقيا وبابا غربي ا ولغفر الكعبه لها بابين باب وملهاش بباب ليدخل لي منها ا ت د بل يدخل منه الناس ويطمعهم وملهاش تبان يدخل منه احد ب ا ب يدخل منه الناس ويطلع ب ا ب يطلع منه باب يدخل منه ولا يصدق احد و ا ل ف ق الباب بالارض اين الباب ايه عشان الطالب يدخل ويطلع ويصدق الكعبه سنة ا ل ويمشي حتى يدخلوا من شاء يعني وضع البيت ه ك ذ ا خطر وهو البيت ك ذ ا خطر, وله باب خطر. له باب واحد خطر الغضب انه له بابان باب في اتجاه الشام وباب في نخل اخرى يدخل الناس الى البيت ا ع ا م الناس افراد الناس يعني القلوم ويستنون فيه لانه يسوع دخل وصلى ركعتين داخل البيت يعني حديث عمار بن ياسر وحديث اسامه بن ز ي ك فلما دخل سوى سلمه من البيت و خ ل ف ت ف يشترى ابنها ن أ ي ض ا فقال لعمار قال اسامه لي ك ل بدلو م ن ا ولد إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل ا س ت خ ص م ا ن ب ا ل أ س ل ا م س و ر ه لهم داخل الكعب قال كذبوا ا ل ل ه ف ا س ت خ ص م ا ب ا ل أ س ل ا م إ ذ ا ب ي و ص ا م ه كلي بدلو م ن ا فذهب ا و س ا ن ا وجاء بدلو من ماء والنبي صلى الله عليه وسلم مسح هذه ا ل ص و ر وهذا أ ص ل في ق م س الصور كما ان فعل ا ي ا على الغالب الشرير ما ر أ ي ت صوره اذا قمصنا او صليبا إ ل ا كشرقا ولا خطا م ش ر ح ا إ ل ا سويته ب ا ل أ ر ض وده اصل في ا ل إ س ل ا م واصل في الامر ه معه هناك ك ل ي ا ل ت ه ي م ه ل ج ك ب ا ل أ ر ض م س و ى م س ما ل رايت ل يعني هذه ا ل ص و ر ة لان الصوره لا مانحرم طبعا الجماعه بدا يحكوا وسما ل ا ة يقول دخل النبي ج م ا ع ة بيسأل هو صلى الله م عليه بكل وسلم ا دخلوش اللي بدأت صلاة يتصور ر و على ل ا لحركة لكنك ترى ر ك ه ح ر ه ح ر ا ه ر ك ه حركه حركه حركه حركه حركه حركه ح ه حركه حركه حركه حركه و ر ك ه حركه حركه حركه حركه حركه حركه حركه حركه حركه حركه ن ر ك ه حركه حركه حركه حركه حركه حركه ح ص ل ه ف ر ك ه حركه ت ر ك ه حركه حركه حركه حركه ح ر ه حركه ح ل ك ه حركه حركه حركه ح ر ل ه ح ا ك ه حركه ح ر ك ع حركه حركه حركه حركه حركه حركه ه حركه حركه ح ه ح ر ك ر ك ه حركه حركه حركه حركه ايه المطرب يا بنيان اه نعم. نعم نعم من راى ضابط على من لم يرى طبعا استمر المراح يجيب دلو ايمان كان ملك اقامه العلم ليه ومع ذلك استمروا ليه ومع ذلك أ خ ذ الناس ب ر أ ي عمار ولم ياخذوا ب ق و ل طبعا هو مش عارف ما حدوث بقوله ا ل ليه ل أ ن ه طبعا ق ا ل ه المساله لما شوفت الفوائد ش ك ل ه ش و ف ت الفوائد ان كل نسيتها بدها م ن ج ز ع ولا س ت بد و ل ان ي احنا على م ا ي حتى نستعرض كل م ع ل و م ة وكل إ ش ك ا ل مثلا نتفضل م ع ا و ي ة بطوخ وسلم الى اركان ا ل ا ر ب ع ة ابن عباس اعترض عليه ابن عباس إشكايا بسرين معاويه ة بمعلومة يطوف سليم ولكل باستلم إشكالنا بيطوف ابن عباس ابن عباس معاوية إشكالنا صدر احتجت ب عباس ن اعترج معاوية ا عليه عنه ليس هناك شيء مهجور من البيت طيب لما ا ذ اعترض ابن عباس على م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان او واجب ا ل ا ع ت ر ا كلام ن ا ذكرناه من د ق ي ق ة نعم لانه خلق باهله القبر نعم لانه خلق باهله ا ل م ق ا ر لما فعل ذلك فقط و ل ذ ا ك الحج والعمره ال ال الواجب على ا ل م ن ح ا ج والمعتمر أ ن يستلف أ ن ليس ب أ ر ك ا ن ه ا ل أ ر ب ع ه دواج وخفاش والنبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام فقط لما ا ق ت ص ر النبي على ذلك مع ان البيت كله ي س ل م ل أ ن ه لم يبق من قواعد إ ب ر ا ه ي م الا هذين الركنين إ ج ا ب ه ا م ت ب ه له لم يبق من ا ل قواعد ا ل أ س ا س ي ة للبيت من قواعد إ ب ر ا ه ي م إ ل ا اليه الا ر ك ن ي ن فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما ابتدعه الناس و أ خ ذ به ب م كان على خواعد ا ب ر ه ي م فانه عباس من ه م ا اعترض على المعاضي أ ن ه كان يستلم البيت كله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ل ى ذلك قال ليس, ليس شيئا من البيت م ه ج و ر ة قال لم يكن ذلك على خواعد ابراهيم ل و ا ي ليس ل لانهم على قواعد إ ب ر ا ه ي م المفروض ايه ا ل ر ق م ن ا ل ث ا ن ي ن الضلعين ا ل ت ا ن ي ي ك و ن و ا برضو على إ ي ه يعني لو كان على قواعد إ ب ر ا ه ي م أ ي ض ا اذا س ت ل ن ا ل ي ه ل استلمنا لايه الاربع أ ر ك ا ن يبقى الواجب استلام ا ل أ ر ب ع أ ر ك ا ن متى هذا يكون إ ذ ا كان البيت على قواعد إ ي ه على قواعد إ ب ر ا ه ي م تمام يا اخوان ي ع ن ي ط ب ع ان يكون هناك ل اشخاص ل لا م يجب ان م ك و ن طفل ه ن ر ك ا ل خ ا ص لا احد ج ب ان ا ك و ن هناك ا و خ ل ا ص لا ك ن ل يجب ان يكون هناك م اشخاص لا ر يجب ان يكون هناك اشخاص لا يجب ا ف يكون هناك ل اشخاص لا يجب ان يكون هناك ا ل خ ل ي غير ا ص لا يجب ان يكون هناك اشخاص ي نعم هو ليس على طالب ابراهيم هو ليس على طالب ابراهيم لانه ليس على طالب ا ب ر ا ه ي ن استنانا بمن فلذلك ولم ب ح د ي ث عن مرض النيازي اننا ل ك ر ن ا طبعا يقول لك لفات فتحيه و ع ل م ي ه في ب ا ب ه في علم ا ل ز ئ ب هام جدا ي نحن ا نحاول ن جليلا غواش هذه ي ل ه ا ف ن س م ن ا ان نصلي داخل البيت ولكن الان من يصلي ذ ا خ ل البيت الذين لا يستحقون أ ن يدخلو ا مش نحبوهم يدخلو صحيح يعني لعل معروف مسلم عن تكبير في السرم ي لانه فتح الباب يدخل لنا واحد من الزعماء فتحوا ذلك الباب ا إلا من اللي ب بأمره يطلع الطب؟ لأسكر مين لن يواجه على الأرض بيه شركاء في ا ل م س ن ة كل المسلمين شركاء في هذا الموضوع فلما ولد عبد الله بن ز ب ي ر وقف الخزان بن يوسف طبعا كنيه عبد الله بن ز ب ي ر أ ب و خبيث فهؤلاء ابن ا ن ه حرصوا ا ل ك ل ي ه ا ب ه خبيث طبعا يعني تحريف بسيط يعني ج ل ا ب ه خبيث فالكفل له اذا قصر على ابن ز ب ي ر كذا وكذا في البيت قال لسنا من تلطيخ ابي خبيث إ ي ش ن ز هل تكلم فهذا من الحجاج وبناء على الحال الذي انت عليه شهيقها الان يبقى الحال خ كم سال ب ن الحديث مين ها ا بن يوسف بكلامك عبد الملك بن مروان او يقول عبد الملك بن مروان يا ذا يا ذا تمام وارجع البيت الى, الى الحال الذي تراه الان يعني هذه البنيه التي تراها الان من صنع الحجاج بن يوسف فلما سال وفي حال اوساط ل المسلمين ما ي س أ ل ش ل بعد ما يفرط ا ل ك ت ا ب أ خ ذ ي س أ ل العلماء ه و عبد ا ل ف ع ا من الكتابه بعد ما ختلوه قالوا حديث ع ا ي ش ه رضي الله عنها ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل قالوا ل لان قوم في حديث عهد ب كتب لفعلت كذا وكذا فاليان إذا كان ممكن يعني كلام لن الزبايد يعني صحيح ممكن ابن ق وكذا ا نعم ا ب الزبايد أبا كوبايد ن ليتنا اتركناها المهد قال على رحم فعل أبا كوبايد بعدين ذهب ليه مع ابعاد التواصل ليه جاي يقولها من وقتها قلت يسال القران مسكت الحكم بعد واحد علاء ما منزحاشيات قلت استنى لما نشوف اسال العلماء هو ا ل و لك ي ع ن كده ليه ايه الوجه العلمي ب م س ل ه د ا ف ي ا ل ا ت ل ا النتائج على طول ق ا ل و هيك غشم ا ل ق و ة و ج و ا و ز ا ل ف ر ع ا ن ه ي فهم وبنات ولكن الحق يقال أ ن ه ما جملها وما وضعها في ابرى صوره ل عبد الملك بن عمر ارسل جنوده إ ل ى صليت الله في أ س ب ا ن ه وجاء في م ي د سليمان عليه السلام وكلها من ا ل ف ن و س والذهب و ا ل ف ط ة واليقوت والموجات وصنع ا ل ل ي ل وصنع النداء من ذهب خالص كما ترى شوفت النزل ما ينفض ا ل ك ع م ه ذهب خالص يعني وصنع سيد الكعبه هذه الزينه وهو اول انسان كس الكعبه الديباج ده حقيقته واعتنى ي ه ا وجملها على ما هي عليه على ما ترك ما فعل بنت الزبير رضي الله تعالى عنه ثم أ ر س ل هارون حشيق على ذلك إ ل ى الامام مالك ليستفيد بقول ه غ ر ي ب ان ارجع البيت إ ل ى ما فعله ابن زبيد يبدا البيت بني على أ ص و ل ه كم مره ة سؤال ثاني البيت بني على أ ص و ل ه مرتين ة على أ ص و ل ه بني على اصوله م ر ة ا ت ي ة إ ب ر ا ه ي م وعبد الله بن س ل و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ومين وعبد الله بن س ل و يجابوني على اصوله م ر ة ا ت ي ة ولكن هو قد الاصل ن ي كم م ر ة ك م س م ر ة نعم ما قالوا فيه شيء ما عندنا بيان لن ق و ل بنى ا على اصوله أ و على غير اصوله واخذلت فرحم الله و ج ر ئ ه ا وقف عند حدود م ا ع ل ي ج المفروض ماديتش ت صنتي لغبرة ا لغوغلته ايش طواعد إبراهيم ما طواعد ايه؟ ما جناش ت ق ا ل و ا عند د ايه؟ ها؟ طواعد مين؟ إبراهيم ما جناش ا ط و اختوني جبريل جاء وفتت المكان د ك ا ت ك ا ل ح ة في ايه النص فحافظ على تربيعه ح ي ة أ و على ا ل ريح أ و على شرف ج ب ر ي ل عليه السلام كما جاءت ف للمهم أ ن ه بنى م على القواعد ا ل أ ص ل ي ة للبيت ولذلك لما قلت لك لما كلمت ا ل أ س ئ ل ة دي ه ق و ل لك كم م ر ة ظني ا ل بني ي كم مرة على اصولك لابد تتفصل ولابد تتفرج بين ايه كان ا هارون رشيد ا س ت غ ف ل الامام م ل ك قال لا يجر ذلك حتى لا يكون م ل ع ب ة للملوك كلما اراد ملك يهدمه بوجه الملك انتو ج ان اللي اسمه بيموت بيشتب ي ويبتب ا س م ه ا ل م ع ب د ويبني أحسن م ن ه وجمله ا ل ا ل ده كل واحد بيجي يقول لك يا ابني أ ح س ن مني ي ب ن ي أ ح س ن مني طب تخيل بلا ب ي ت ل ل ه يعني انظر غ ي ر لابنه قال فتضيع هيبته من القلوب ده ا ل ب ي ت بقى م خ ش ه كده مرعوب تخيل بلا لو بقى انت بتبني وبتناول وبتساعد وبتعيد بلا بلا بلا ل ا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا بلا بلا بلا ل ا بلا ل ا بلا ل ا ل ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ل ا بلا ا ل ح بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا ب و ي د م جزء ورقتين من ا ل ح ب ش ة حبشي وصرع وفيع ينقوها حجرا حجرا وتغلس في البخلاء ومع ذلك يحج و ي ع م على ايه ع ل ى المكان ان احنا ننطق ب ا ل ح ج ر ة ولا بالمكان ن ح ا ل م ك ا ن تبقى ا ل ح ج ر ة عنده ي تحديد للمكان يعني إ ذ ا لو بدك ت ش ا ل خالص يبقى هنحج و ن ع ت م ل برضه على إ ي ه على المكان ل أ ن المكان نفسه هو ا ل أ ص ل وهو المقصود ويبني على الراجل خمس مرات من منهم مرتين على إيه؟ على أ ص و ل ه ونكمل ا ل ا ش د ر و س القادمه